لتستعدوا للقاء رب العباد جل وعلا هي بلاغ لكم لأن لا يظلم بعضكم بعضا هي بلاغ لكم لتعلموا بقصر الدنيا وطول الآخرة هي بلاغ لكم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمع يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا يقال لهم يوم القيامة ما لكم لا تناصروا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 كلهم متساوون إلى, الله... إلى أن يحكم الله تعالى بينهم منهم من يلجمه العرق إلجاما ومنهم من يكون دون ذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيجمع الناس جميعا أخبرنا أن الله سيجمع الناس جميعا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 وهو لا يتجاوز قيد أصبع قال تدنى الشمس يوم القيامة من الخلائق حتى تكون منهم قدر رميل فيكون عرقهم بحسب أعمالهم بحسب صلاتهم وصومهم بحسب ظلمهم للعباد أو إحسانهم إليهم يكون عرقهم بحسب أعمال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 رسولنا صلى الله عليه وسلم بخبر الحيوانات يوم القيامة ليس عليها جنة وها نار لكن بينها مقاصة وحساب قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرن الشاة الجلحاء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 أو بعض يوم فاسأل العادي قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون كأنهم يوم يرون ما يعدون إذا قاموا يوم القيامة ووقفوا بين يدي ربه وتطايرت الصحف ونصب الميزان ورأوا الصراط وشابت الولدان كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها لطول مقامهم يوم القيامة يحتقرون أيامهم في الدنيا ويستقلونها كأنها ساعة من نهار إمام الأنبياء يوم القيامة هو نبينا عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر فهو الذي حمد ربه في الدنيا على البأساء والضراء والنعماء فلم يسمع منه ربنا إلا الحمد لله لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره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 للسمك لكل الحيوانات يقادل بعضها من بعض هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعمل قولوا الله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لعظ لا ظلم اليوم كل نفس منفوسة خلقها الله وأوجدها تجزى يوم القيامة بما كسبت لا ظلم اليوم يقضي الله تعالى بينهم قضاء صادرا عن حكمة وعلم لا ظلم اليوم في ذلك اليوم يكون أقوام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 قرآن وأمان ورحمة وعز وذكر يجيء القرآن يوم القيامة شفيعاً لأصحابه وقال عليه الصلاة والسلام تجيء البقرة وأهل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان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 يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل المتحابون في الله يكونون يوم القيامة على منابر من نور منابر ليست من حجارة ولا من خشب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 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هؤلاء قوام استعدوا أصلا لذلك المقام لم يعيشوا حياتهم هكذا كيفما اتفق لا وإنما مشاعره وحبه يحكمها الله فلا أحب إلا من أمر لله بحبه وأبغض من أمر لله ببغضه أحب فلانا لله فينفعني هذا الحب يوم القيامة يقول أهل النار يوم القيامة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المحسن إذا جلس أهل الجنة تذاكروا إخوانهم في الدنيا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 فنكون من المحسنين إن في ذلك لآية لا